إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيض وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيق مقرنين مقرنين دعوا هنا لكثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدة ودع ثبورا كثيرة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 كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ائنتم اضللتم عبادي فيقول ائنتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل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 ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام إلا إنهم لا الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا